بسم الله الرحمن الرحيم موقع اهل السنه السلموي نقدم لكم الحمد لله والصلاه والسلام, عليكم والسلام عليكم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين ثم بعد يعني اذكر نفسي واخواني بيخافوا لي مثل ما تفعلون الان يعني هذا مما يحبونه طلب العلم والصبر من اهل الله والدروس الماضيه وان تقطع نفسك عن مشاهله واولادك وصالحه مثل هذا الوقت تتعلم هذه من اجل القروب فنحن أفضل ذلك أن يفتع قدركم وأن يبارك في جهودكم وأن يفتقنا وإيانكم للمناس على العمل الصالح وأن يجدنا من ذلك له على كل شيء كتاب بيوع كما تقدم من أهم كتب السبب وهو أيضا فيه دخطة رجال قديماً كانوا يختبرون العائد اكتبوا بيورا فلا تستمي فقط بهذا المجلس حضر جبل مديدي حضر جيلي اكتبت في المجلس راجعت بعدما اتروح ودرس شوف اخ ناصح جاك تدرس معنا ذاكي الأعبار ذاكي فددت العلم معنا اليوم طبعاً الأطوار يحتاجوا أشئبها كثيرة في الضيور اليوم عندنا ذاكي ذاكي ذاكي وإحنا إن شاء الله سنكتفق بالآن مصاعداً ان مجلسنا ينتهي قبل اذاب المغرب بثلث ساعة شعر الله اللي حبي ينفرق واللي حبي ينفرق السؤال شعر الله يعني باقي امامنا تقريبا خصة مجرفية خمسة رويلة تقريبا قال رحمه الله تعالى ذا هو رجال عن روبرت بن عبد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذهب بالذهبي والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بشواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد او زاد فقد اغرى ولا يجوز بيع المقطوع مكيل او موزون بذاته الا مثلا بنك ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بذاته وزنا ولا موزون كيلا وان اختلف الانسان قال وان اختلف الانسان جاز تبيعه كيف شاء اذا الله ولم يجمع النقاء فيه ولا التفرق قبل القبض الى ثمن بالمثمن وكل شيئين جمعهما من خاص فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين فانه فروع الادناء اجلاء فإن فروع الابناء اجناس وان اتفق اسمها كالادقتي والادهان ولا يجوز غير رقم منها دياب في من النذفه ولا خالطه بمشوبه ولا نجيه بمطبخه وقد نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابه وهو اشتراك التمر بالتمر في رؤوس النفس وأرقص في بين العرايا كي ما دون حفظ ارفق ان تباع بفرضها ياكلها اشبكا ووبدا هذا ما تراه بالقدام رحمه الله في بدء الامر صدر الباب بحديث العباده لا لعنته في الاحكام في باب ذمه حديث عباده اهل الرمي ينطبق ذلك في تقرير احكام البيع من هذا الحديث العظيم رضي الله عنه ذلك الحديث ذكر فيه سته اصناف الذهب والفضه وال والبور والشعير والتم والمح كما صمت الآن فتة أصناف الحديث تكلم أول فيه بيان أحكام البيع المتعلقة بهذه الأصناف السكتة نتكلم عن المبادلة عن طريق البيعي انتدري فليس في الحديث لذي كرون للقربة وإنما الثلاغة فيه عن البيعي الستة أصلاف هل نجتمها الآن مع بعض كسمين ستة الأصناف محطات مجموعتين مجموعة فيها خلفان ومجموعة فيها أربعة أصناف والآن انتدم معي أكتب ولا إيه السن ولا عني أقسيم في الأسهم أنت حب المهم الكلام اللي أنا أقوله ترجمه منك عندك بالشكل اللي تحب هذي الأصناف الستة في حديث عبادة لكن ليس فيها ذكر من القبض وإنما كلام عن البيع هذا الأول هذه الأوصنة الستة هنقرصينها في المجموعة مجموعتين المجموعة الأولى الثانية أو ثنية أو ثنية أو أصنع المجموعة الأولى الثانية أو أصنع هنا ده أول ستة المجموعه الثانيه فيها اربع احصاء بقيه احصاءات الحث تنقو الشعيه قاموا ايه عاوزين نشوف ايه عندنا الجامع لكل مجموعه من المجموعتين المجموعه الاولى ايه انا لو اتقنوا معايا ان اللي, اللي هي الجامعه تذهب للشغل ان هي عادي ان هي عادي يعني ولا ان هي نفيخه احمان ان هي ايه احمان احمان يتقويم الاشياء انا عاوز اقول من القلم ده بكام فبذكر ثمن اعاود اقول من الكتاب ده عاوز اقول من الارض دي ثمن يعني يوم تقويم الاشياء والثمن مستودع الثروات يعني لما احب احوش بحوش, بحوش احمان اذا ثمن معيار لتقويم الاشياء ومستودع الثروات طيب فالذهب والفضه احمان بالدنانير عمله ذهبيه مضروبه من الذهب الضرابي من روضة ضيئة وضوماً لكم طيب إيه من العلة فيه الزرابة هي الأثمان أو الثمالين دا تعالوا شوف الأربع أصناق الثانية الجامعة المشاهد بها إن هي روحومة التمر بيبتاكل البر بيبتاكل البر بيبتاكل الشعير بيبتاكل المنزل بيبتاكل الوحدة الوحدة اللي يستخدمها في البيع والشرق في الطرف في البر بيبتاكل في الكائب وفي مجرح الوزن فينز من ذلك لأن المجنوع الثاني قبل أن تسميك فيها أصناق يجمعها أنها مطروم مكين يعني مطروم يباع كيلاً وفيها ربصن وظروبنا وزودون يعني يباعوا وعدنا انت عارفت فرق بين الكيل والوجه؟ ماذا لك من وحدة الكيل الصاع وحدة الكيل الموت وحدة الكيل المعاصرة اللي بش الكي يتعلق بالحجوم يعني شعاع ومثلا لو اخذت لك وملاته دقيقه وزنته واخذت نفس اليك وملاته اثمنه ووزنته هل طالعوا واحد يختلف خلي بالك في فرق بين الوزن اللي بيحدد السكر والجاي اللي يتعلق بالحجوم فانا عندي مصفوفهين وعندي متغيرين الوزن ناتج من ذلك ان عندي في الاطراف 6 3 فالعلاقه الاولى احنا الزمنية يعني الدالب تحت هذه علة الذهب والغذب <تصفيق> العدة الدالية علة الصعب مع الكيل يندالب تحتها الطنب والبور والشعير يعني الصعب مع الكيل يعني مطروم مبارثين الوحدة بتاعته في الزير ايه وتترى دي كفل وقت تترى زي ما رسلنا بيدة أثناء اليدة الدقيقة لما تيتوا دينوا يرسل العدة الثالثة الطعوم على الوزن وأنظرون المزدور وعندها جبتهم المتح الثلاثة الثلاثة أثناء عدة غريبة يوم دعاء كتب عنا 3 800 متر مربع مطعم المنسور إذن الجديد كان ذات تحت أنواع إذن المصري نوع إذن السعودي نوع إذن الإضافي والأبيض نوع إذن رياضة 23 نوع إذن رياضة 21 نوع إذن رياضة 18 نوع إذن الجديد من ثلاث تحتهم أنواع نقص الضغط قلبه الجزيره بتحتوي انواع كثيره واللي عندهم نقص بعد كده واحد امور على الراجل فالامور انواع كثيره جدا طبعا احنا شايفينها لكن من امراض الجذيره السكري نوع من انواع الضغط السكري نوع عاطف نوع كي نوع ثالث الى الماعي موجودة عندهم معاوة الرشودة موجودة جنف الجزائر الماع أخرى أستمر جيمت ولا نوع يزالي تحتهم؟ الزرق جيمت ولا نوع يزالي تحتهم؟ كذلك كله يخلق جيمت يزالي تحترق في غد الثواري في غد الغسيتي صح؟ منذ العزل هنا عزل هنا عزل هنا شديد فالغزل ما كيف؟ جيد ولا نوع؟ نوع عند كذلك الشعير أنواع من التراف هذه مضبطة في الزعب الزكاة الزعبان الزعبان الشعير الجدد فأبو زعبان كالنبن اخترر ومنطرر في فيها شعير الزباج فسموه ابو زعب والزعب له شعير الزباج تبارك؟ لازم نأذى ذلك فريك حتى دعونا شعير الوحيد منه الزعب له منه ملايك الزعب دي نعم فالشعير اللي علاء عارت منه من الزعب أما نوع مشاهده أخره فأنا أراضي طيب الشعير زلت أو نوع؟ زلت يندرج تحته من واحده والميشة الذي جيت يندرج تحته الواحد تتصول الناس إلى الميشة من واحده طيب إذا عدل يتزيب الجامع في عند الدرج تحت كل عدل في الدناس لكل يمكن ان واحد هل العده الا مقصوره على اصناف السته ولذا يظهر تحت هذه العده ما يشارك الاصناف السته في نفس العده يظهر وجد الفصل للعين في الأصنات السكتة يعني جليل مقصره عليك مثلا الجليل مقصر الآن تمام بمجتمام تم مقصر الآن ومشتعامه بمثول ثلثة أصنا بل تقرأ بذلك بالجليل في البعض والشغاء وفي الودالة وفي سداد الزيوم وإراء الزمن أفضل من ثقاتهم بالثناء والثبت ماذا واقع؟ فيوخل كل العملاب الورقية تحت إلت الثمانية فأخضح تحت إلت الثمانية ثلاث أجنات فالذهاب هو التوبة في العملاب الورقية لكن العملاب الورقية دولار عندي ديشن تا يعني شروط دي تام طيب يعني يعني زي الشغل يعني زي انتوا عم تعملوا دين ترماح العمر اللي يحضرها دونه دين مستقيم دوره دين ثاني دوره وعليه قليلا ربكم تحت الجنين المشمين نوعا ثلاث النوع ثمثين نوع ثلاث عصر نوع الثلاث نوع الثلاث نوع عقلي نوع أنوعا الجنين الحديث نوع الجنين ملوχوب المؤمن فاي إذا ينبت في ذلك يذهب في الضوء العلام في المردين وكل الرمجة أقصد في الرمجة الضوء دا ومعها طيب ويندلد تحت المطحوب المكين كلهم المكين فيدخل الضوء فيدخل القرز الأول لضرورة الشعير القرز الضوء الشعير وغير القرز ويدخل الفصولية يدخل العب يدخل اللوهن كل مضروم مكيف فإنه يدخل تحت هذه الهزائزات القرص جن والعب جن الآخر وفاصل الهزائز هناك الناس كتير قصه تحت المضروم الموجود والمضروم الموجود يدخل تحته كل ما شرب منها الطعوة واللهن الناقص مطرح الموضوع استنى مطرح الموضوع على ذات الحقيقه طيب ثالث لما طرحنا الموضوع طيب راحنا قعده كلمه له عليها فقط ثلاثه العائله الاولى 80 العائله الثانيه مطرح ما هي العائله الثالثه مطرح الموضوع كل عين فتحتها الناس بيقولوا ان بتحسبوا انواع ماذا ابن هذا التحليل بحثيت كده سبع صوابع في ديره بين شخصين وبيسالوا ديره ولا لا بتجريه على ثلاثه كانت عندي إذا دخل تحت الأجهزة من الأجهزة فلادف ده من توافق الشروط المعتبرة الشرعي للسلامة النجدة هي الشروط المعتبرة الشرعي للسلامة النجدة عند التفايدون هذه الأشياء أولا بجنته فكنت تبيع الشاي بجنته من اضرب الكلام شاي بجنته انت الذهب بالذهب تحتاج ذهب بالذهب وهل كده بذهب بذهب نعم واحده عندها دهب بالدين خلاص غيره مستعد بذهب بجنته ببيع ذهب بذهب فاذا كنت تبيع الشيء بذاته فهذه قواعد اذا كنت تبيع الشيء بذاته وجب عليك امران لتسلم من النبأ اذا كنت تبيع الشيء بذاته وجب عليك حاجه او لتسلم من النبأ لو رميت تتكافد استخدام كلام ثاني التخاطب في النجم يعني ايه؟ في الامر الاول للتفاوض المنظار الان ذهب ذهب اللي بنتكلم عنه هي راح اغير ذهب قديم 20 جرام تدي له ذهب قديم 20 جرام وتاخد ذهب جديد 20 جرام فلا بد من التساوي في المقدار يعني 20 20 طالما بتدي شيء بجنسه الشق الاول التساوي في المقدار الشق الثاني التقابض في المجلس يعني يجي زياده زي ما تمام هي ادته 20 جرام وده نفس 20 جرام دول القديم خدهم ناخد مثلا 20 جديد صارت ال 20 جرام القطعه الذهبيه بتساوي 20 جرام خلاص خلاص كده تساوي الكمقدار وبدء نضربهم في دول دول طيب خليهم عندك و اخلص السوق وفوت اخدهم كده حصل تقابض في المجلس حصل سلم لي وسلمك ما حصلش حصل. اه ما حصرش ما حصرش تقابل في المجلد تسيبه في تنشي وقع التقابل في المجلد طيب يب إذن عندما تدع الشيء بجنسه يشترق شرطاً شرطاً شرطاً بكثلة ما من منادي بقى الشرط الأول التفاوض بمقدار الثاني التقابل في المجلد المثال اللي معنا ذهب بجهب جالت أخذ عشرين جرام جديد وهذه عشرين جرام جديد لا ننفعش الفرض المصنعية العشرين جرام بالتعاطاشر ريبه واقع قريبا اسمه ريبه الفضل ريبه ايه الفضل يعني زياده يعني في زياده في احد البدلين بدل 19 وبدل 20 في هيئه اجره ريبه مش بقدر ريبه ولا يدون فوافقنا الكلام وده 20 ب 20 بعد ما خلصت ال 20 قال طب خليهم على مروح شغلاد كان انا لو مشيت يبقى ربنا في اهل لازم تسلم وتسلم من خد حقتك وانت ماشي فاذا فقد شرط التماثل وقع في ربا الفضل واذا فقد شرط التقابض في المجلس اللي هو تسلم وتسلم وقع في ربا النسيئه شوف حديث عباده بيقول ايه اللي مكتوب مع في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مِثْلًا بالذهب والقلبه بالقلبه والمر بالمر والشعير بالشعير والسمك بالسمك والملح مثلًا بمثل" بشرط التساوي في المقادير. قال في آخر الحديث: "كيف شيئًا بيد بيد" هذا شرط التقابض للمال. رواية أخرى مفصّلة لها أذكره لكن لا نريد أن نستعجل في الفتح. طيب واحدة بقول الله فمجهر جديد بجهب دي فرد المصنعية تتحل المشكلة ايه؟ ما بمتكلمش الان في حي المشكلات احنا عاوزين نأخذها من قواعد بعدين هنتكلم بالفصيل في حي المشكلة نرجع لما كنا فيه إذا بعت الشيء بجين فيه هيوب عليك كم شرط اللي تفلم من الربا؟ اثنين الشرط الأول إن فوق ده شرط التساوي في المقدار وقعت في الربا الفضل احكمه الشرط الثاني تقابض اليد كان بيد ان فقد شرط تقابض اليد وقعت فيما ان ناخذ كل كلامنا في البيع ما بنتكلمش عن القرض طيب القاعده الثانيه اذا كنت تبيع الشيء فكن تبيع الشيء بغير جنته مما يشاركه في العلة يعني هتجع دلوقت ذهب بفضل يبقى كان شرطي عن الهدفة منك؟ شرط واحد أحسنتم عن الهدفة ايه هو؟ احسنتم عن الهدفة تليات بالجابة أحسنتم عن الهدفة إذا جنت تذيع الشيئة بغير جنته مما يشاركه في العلة عليك شرط واحد بساسة من الهدفة ثقافه في مجتمع الشرق الاوسط بالذات مثال هي عاده المشغولات فضيه كثيره اكثر مثلا اهل الجرام قررت تغيرها لمشغولات ذهبيه راحت الراجل جاب لي صار عندي 1000 جرام فضه قال لي كام وخمسه جرام ذهب جاهز لاي شيء حالا طالما اختلت الجن بإعطيتها شيء في المنزاة لكن شرط اليد لمعانا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث اللي معنا فإذا اختلفت هذه الأصمى السبيع وكيف نشئتهم بيادا بياد إذا إذا بعت الشيء بغيب جنته من موجاتهم في الرئيسة علينا شرط اللي هو إيه؟ بيادة الجن بياد بياد. شرط الجن بالجن موجود معانا بجميع العللة الجوية واضح يا اخواني طيب قاعده بعد كده اذا اشتريت بال80 الان هتدفع ثمن وتاخد بقاده كل عدد يعني هتستعداها او قطبها او فلوسه وهتشتري مطعم مكين او مطعم موزون اذا اشتريت بال8 هتشتري مطعم مكين ومطعم دي موزون لا لابد اذا اشتريت بال8 فلا فلا ربه مش اشكال انت عاوز تشتري رز يا عم الحاج انا عاوز ادد رز ادد رز بكام ب100 جنيه طب هات الاداب بالرزق وهديك 100 جنيه بعد شهر صحيح ولا الشال طيب انا عاوز ادبره هات اداب 100 جنيه خد ال 100 جنيه اهو بس انا مش هسيب لك الاداب اللي بعد يومين اللي مش فاضل مش الشال طب برضو مش هدي لك جنيه الاداب دي فالثلاثه طب نطلع ده لا اذا طالما احد طرفي العقد ثمن ولا غير مثمن فلا دخل عليك اه خلاص تمام كده واضح الان اخواني طيب الان واحده جلها ضيق فجاء عاوزه تعمل لهم فطاط قررت تعمل لهم بيض ما فيش عندها بيض في الثلاجه خبطت على دارتها احلام اديني 10 بيضات تلاته مش انا بخلي الشحن اشتريهم اشتري 10 بيضات غيرت 10 رضات بجد كده جابت لا انت تجيب لي مكانهم بيض 10 رضات ترجعيهم 20 بيضه بيع وشري لاحظ معي الان بيع وشري 10 رضات ب 20 بيضه خليني اضرب مثال ثاني اسهل الان هي عاوة تعمل للضيوف بيض بلدي البيضة عندها مش بلدي عاوة عندها عند الضربها بيض بلدي كده 8-10 بيضة لديه جايت تاخد بصدهم 20 بيضة لئي تعمل ترسل بيضة بيضة بيعوا ايه رأيهم؟ ريبو خان ريبو ريبو ولا مش ريبا؟ مش ريبو ليس ريبا ليه البيض يدخل تحت عله الثمانيه لا. لا يدخل تحت عله المطعوم اجمكي لا. لا هو مطعوم بس بتل... المطعومات دي بكين يدخل تحت عله المطعوم الموجود لا, لا. هو المطعوم معدود والمطعوم المعدود مش معانا كده يبقى لو لقيت مثلا قاعده تبع ال10 بضبط 20 وال10 ب15 لما مطمنه معذوذ وليس مطمنه منظون ولا مثيل ولا اثمان فعشان كده نفتكر خلي بالك ان علم ده ايه ثلاثه من الشرح طبعا هذا كله اختيار شخص ثاني في العلم 12 4 هو قول سعيد بن مسيد وقول الشافعي في القدس ولوج احمد وعلى ذلك أكثر أهل الرجل أكثر أهل الرجل على أن المطرول المكين والمطرول المنزون يجب في ذلك وقول أكثر أهل الرجل كما ذكر من المنتقال هذا قول علماء الأنصار في القديم والسلام طيب واحد بيجيها بطل حديد بطل حديد ونصر ليس عيبة اتأل نفس الحديد يكهب تحتائلة السمانية لا يكهب تحتائلة المطمئ المجدد لا يكهب تحتائلة المطمئ المجدد لا هو وضوء إنه مش مطمئ هو وضوء إنه ولكن مطرور منه طيب أعلى ذلك فقف طيب واحد معلش امسك كثيرا لتثقر هذه الاشياء في الذهن انا شايفه قاعد محتار رجله الدكتور طيب ده اللي بيشتغل يعني لا مش بيشتغل كله بركه لا هل هل الاكله خلصت الا بعدين خلصت طيب الان واحد معاه 1000 ريال سعودي عاوز بتحول جنيه مصري اروح للصراف علشان نكتب الريال السعودي بالجنيه المصري محتاج كم شرط شرط واحد فقط ان هو ايه لازم ريال ريال ريال لان احنا قلنا الدينار السعودي ريال سعودي دين و الريال الدينار المصري دين اخر تبرتحصم دي شرط شرط واحد لازم اللي هو تساوي اللي هو طابق المجته ولذلك بيديك اكثر ريال وتاخد منه 150 دينار اختلفت المقاد لا اشكال كان اقنصنا الثالثه لكن نقول شرط اليد بالزياده فسروا او بيث كيلو ما لقاهاش ال 1400 قالوا لك مدي 100 جنيه تعالى خدهم بعد الظهر لا يدوب لا يدوب اما اديني كامل او اديني ريالات ادي 100 جنيه يبقى فكيت لي من الريالات من فوق ال 1400 لكن ما اتفارق ولسه ده ماشى هذا غبا من ايه اهل فص السيدة اللي قاعدة مشغولة ديك اللي بتقول أحي مشكلة الذهب الجديد الجديد الزائد سهلا خاص الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطمر جميل طمر جيد فاخر الرجل صلى الله عليه وسلم تعجز لما رأيه وسأل الرجل في معنى كلام جديد صلى الله عليه وسلم طمر ما عندكه كله كده قال الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان نشتري اصطاع من هذا بالصاعين وصاعين الثلاثه ده تمر جيد منجود كويس خالص, خالص بنشتري اصطاع منجود ضيق جديد الجديد عن المنجود اللي هو اتشال منه الرديء بنشتري الاصطاع ده نشتري بصاعين من التمر الخالص بنضرب الراجل ربعتين انه تمر الخليج ويدينا ربع واحده من التمر من كويس فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان هذا عيب هنا وامرهم رفضه فكان عادي اكل تمر نظيف تمر اللي عنده وحش الرسول صلى الله عليه وسلم علمه انه ياخذ التمر الوحش ويروح يبيعه في السوق بالثمن يبيعه بالدراهم لا ياخذ التمر الوحش ويبيعه بالدراهم بالفلوس بعد خد الدراهم روح كده ايه تم عندي زي ما انت طب اعدادات جديد تروح للسياء الساير تبيعوا اولا الاعادات الجديد اللي هي ظبط ثمن انتهى كده العقد الاول بعد كده تنشئ عقد جديد تشتغل بالفلوس ذهب جديد بره طيب الشاليه قبل ما انا اترك هذه المرحله من الدم نجيب على بعض الاشكاليات الاشكاليات اللي عند الاخ الكريم ما فيش ايलेला تعملك ايوه بعض الواحد مثلا بيجيب اللي هو عم بيجي يعني هذا الواحد لا الكلام شرط حرب الكلام سلبي خلي بالك كل كلامك سلبي وانت اذا لاحظت ان ما حدا ما جفك ليس يروج فيه عمل الله طب يا ريت تجاره الحديد تروج ولو كانت قله قله ونص انا بتكلم عن البيع ما بقولكش عن التروج امتى لو تشتري حديد الا وانت محتاج اليه علشان بناء بناء يبقى في عمال بناء شغالين يبقى في حدادين شغالين يبقى في ضروري شغالين يبقى فيه رواج في السوق خد بالك من كلامي وعلى ذلك فقصه بقيه ما حدث الى الجمهوريا ترواج فيها نشاط السوق لكن الثبات على الهادئ اذا جرى فيها زياده واقت على الناس معيشتهم ارتفاع اسعار الحاصل بنظن اسبابه غياب الحصل في البنوك ان الفلوس بتكتر عند بعض الناس بدون مشاريع بيزيدت الفلوس لكنهم من الأفضل يخدهم 130 ألف مفيش مقابل ذلك أي عمل مثمث يعمل فيه الناس أو ينتجوه فمن ضل من أسباب ضجت معايش الناس الربا الحاصر أخذ ذلك من كلامي طيب قبل ما نترك هذه المرة خال أيضا صدق ستشارة ما قلت إذا كان يشيري بعيد جنسك للبلاغ التشاوك نقدر شرط الزهب عيارة ١٤٠ الشهر كان من مضطر ليه لذب من الزهب الجراف المقصر ليه لذب من الزهب من الزهب عيارة ١٤٤ ليه بقى سيأتي لأن أخي يقولي يا عبدالشان المسافة والسماعين معاه يقول ان احنا عندنا شرط التساوي في المقدار لابد منه التساوي المعتبر شبعا في الزهب هو ايه؟ الوزن يعني الزهب نبا او كيلا ولا وزنا وزنا فالتساوي المعتبر في الشرع في الذهب الوزن قيل بيقول عيار 24 وعيار 18 20 جرام من دول 20 جرام من دول الذهب الخالص هنا اكثر من الذهب الخالص هنا هذا كلامكم تجربوا كيف يكون التساوي في المقدار مع عيار 24 و18 انت بالله فتأثير قاعدة أن الجودة والرداء لا دقل لها في الأحكام جلوية الجودة والرداء ملغى لا تؤثر ما تنبع على أن الجودة والرداء ملغى والثمانتاشر الجش فيه أكثر من البعض وشمينة الثمانتاشر أرضى من البعض وشمينة الرداء ملغى والجوده ملغى مدني في دليل حديث التمر اللي معانا حديث التمر الجميل ما هو ده التمر الرديء انت لو جيت تشوف اللي مش هيتكاثر في التمر الرديء المثور والحشر واللي هيترمى شوف النهايه مين جايب هنا ومين جايب هنا في تساوي المقدار ما فيش فاولى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجوده والرداء فلا دخل للجودة الورداء تسجد باسمه ايه؟ بهد باسمه ايه بهد ده اربق ده ادود من دي ايه؟ لا ندخل للجودة الورداء تسجد يعني وص الجودة الورداء ملبي غير بأتبر بدليل حديث التمر الجنين اللي هو التمر الزيد التمر الرديد هو اذا جايح فيه؟ لدي التمر الزيد أفصاع منهم مثلثا عن المنظر من الرديد هذا عندما كان في الشرع غير معطل فاعتمر طمر طمر لو كان واحد منهم نفته جديد طمر السنه والاخر طمر مر على 10 سنوات وما له جدوى خالص كلامي كده نحلل الاشكال دياده نبص مثلا في حاله الجذر دي انت بترجع ليه استخدمه ونستر التمر ده ده كان يحل المشكله لا لا اهو هي هي لكن ليه حل ليه حل مشكله بهذا الشكل لان بياع التمر جيب مش هيرضي يديني سعر جيد بسعر دي مش هيرضى فهمت كلامي لا يرضى فماذا افعل القمه لا القمه تنهي يديني سعر رخيص وقعنا في الربا طب احك كلامي فالان الشرع يؤدي واسر جوده ورداء وينبغي عليك ان تكتفي بفهم الدليل يعني مش واحد يقول مش مقتنع القناعه وعدمها هما طبعا لازم تفهم الدليل يا تتسلم الدليل ومن الله الرساله وعلى اصول البلاغ علينا تحليم هذا محفاظ فاللي اذا تاملت الحديث والفوائد التي فيه وفائده انه يروح يبيع القديم ياخذ دراهم والفوائد التي حصلت من البيع والشراء هنا للعقد الثاني هنا يحصل راجل في السوق فرحل بتاع فقير اللي مش لقى تبييت وعنده دراهم وما عنده تمر او عنده كم في يشتري تمر لقى تمر يناسبه ثمنه الى اخره تجد راجل في السوق ومصالح عظيمه جدا ترضح انا المختصه الحامله وصاحب التمر الجيه تفضل هذا <تصفيق> الذهب والنوع ده المختلف عندنا حافظه طاقه الذهب العملات الورقيه اللي بنعملها الورقيه لكن العملات الثانيه عندنا جنيه مصري فيشان الفرق بين العملات الورقيه والذهب ايه نظام عمله عالميه سعر عالمي فتامل عالم ارتضاه عملا عالميا لكن العملات الزوديية محلية ولذلك تستجد بعض العملات ذلك مقبولة لدولة أخرى أصلا تروح تغير غلاقنا وغير مصر فذلك محرق بها وهم حفظ تاني فالذهب عملة عالمية مقبولة عند الجنة فالذلك كان العمراء دينك واحد تحته الأنواع ولما حريبه أجناسا أنت خلالي احنا قلنا ان الذهب السعودي احنا قلنا جيم ولا نوع قلنا جيمش ولا نوع انت كتبت ايه نوع ثاني كانت عليه فالذهب كله جيم كان ده تحتهم انواع فليش قدناسا غير العمله الورقيه العملات الورقيه جعلناها قدناسا ثاني مفيش عمله مقبوله عالميا فكلامي ولا واحد وجد الان ان في عمله مقبوله عالميا الا الدولار من امتى الدولار مقبول عالميا وقبل ذلك وقبل وجود امريكا طب وبعد ما جت امريكا باذن الله فهموني اما الذهب امه عالميه صحيح عمله عالميه من قوله بعد فلسطين فكينا الى ينفع ان شاء الله تعالى واضح الفرق طيب لا انت تقول بس الثمان هم استحمو عشان تستريح من التفريعات ان اذا كان احد البدلين ثمان والاخر مثمن فلا بد انا لو مثلا فرضت لا اذا كان احد البدلين ثمان ذهب او قطع هنا ورقيه فالاخر اتركنا الان من العلل من ال12 4 هذه في هذا التبادل خليه الان عشان ما يحصلش اشكاليه انا ممكن 한번 اتفوتوا كده يعني بالفاضي بدا الشات عدوله وهي زي ما ده هتيجي ان شاء الله هتيجي هتيجي ان شاء الله بس انا لاخرع اكثر مما ذكرنا الان اتفضل في الخرشه من بره اللي هو محتاج البنك عرب عليه دي احنا كنا كنا عمالين نعمل ماده دي البنك ده فتحوا بعد كده اه زائد الكلام الخاص بالعقدين يعني من قولوش تبخذ بيتها تتاوك يعني منصف مجابه دش تتاوك انت انت عاود كاف في بلس اتبذتنا ريبا ونزائد شيء اخر يعني من غير الجن بريبا ونجنته وطعنا في الهبا وشتاوك انتخلال بتاعت فضالت نوبيت لما زالت ذهب مع الخرص قصد ذهب شفاك ان شاء الله لكننا قولوش تكون عاقودين الشفاك توني ناخد الاول ونقلب الفلوس كامل الشكل الصغير ده الجديد وبعدين تنشي عقده الجديده لا لا لا كما قالوا كما قالوا المدونه حتى لو كان حينك حينك شرطه ده لو دفعت في مقابل مصنع يعني نذهب بذهب بعض في مقابل المصنعيه اللي احنا قلنا عليه اشرنا الى تن الكبيره النهارده اللي هيدوزوا حقيقه ان شاء الله كويس وفي حديثنا غمر هي صاريه ان مثلا كنا بناخد مصنعيه بدل ما نجيبها اصياخ فاهم كل هذا السياق ان شاء الله بتاع بس انا اريد ان نفهم نمطه دون دخول في قواعد النحو شرط طب ذهب لا اشطر و30 طب الاكبر المهم احنا قلنا الذهب الذهب جنس نواخ اه في انواع ذكر انواع للتوضيح والا نوع من الذهب نوع من الذهب هو ذهب بجنسه فهمت كلامي تمر في تمر جيد بجنسه الغله اللي فيك الغله في البرازيل بجنسه فالذهب الابيض والذهب الاصفر بجنسه ايه اوكي لا بد من التماثل في المقدار والثبات في النشر يشترط التطر لو انا ممكن كانه تطلع 10 جرام ده ده بتاع بتاع النشر خلاص المنه لازم لا 10 جرام ده جرام ده القديم 10 جرام ده الجديد فخلاصت المنه كانت جرام المنه فشايح توزن جرام تقامه المنه مش بيشترك حاجه في حقوق النظره مش بيشترك عشان عشان دي 10 و10 فدي 10 اللي مشتركه مشتركين ليتساووا في المبلغ تقاسم المال ها لا احنا قلنا اشار على ذكر الدوله والبلد كان فرض مالي فرض مالي يبقى فرق في الموعد التخيل ماشي هو عاوز يقول لك مش حاجه صغيره فلوسي اعمل ايه هيقول لك ده كثير ده كثير اه اه لكن ما وردنا الى عشر و عشر ما وردنا في الخارج لا لا فرضنا يعني احنا فرضنا لا احنا فرضنا لا احنا فرضنا للتسجيل بس طيب الان احنا وصلنا الى نهاية التسجيل اللي عاوز ينطرف مع العرض والعاوز يواطل معنا ثمان عشر دقارة اكتب ان شاء الله يتعلم اللي عاوز ينطرف لا حرب الان لا لموظف جديدا لكن اجابه على الاشكاليات الوارده هو في استفسارات البيوع السابقه بس لمده 10 دفعات ما احنا قلنا نوع للتوضيح والتسليم بس والا عند التبادل هو ذهب جيت من نفس النوع ومن نوع اخر هو جيت واحد انواع احنا بس بنقولها للتوضيح والتفصيل عشان لما تيجي تسمع كلمه نوع في الفقه تعرف ان النوع حكم حكم الجنس الجنس نوعين اه نوعين تحت جنس الواحد واخد النوع حكم القبض تمام لا احنا قلنا في الابناء شيء الجنس شرطين انت بالك لكن الشيء غير جنسه مما يشترك معه في العله تكشف واحد يعني جنس بجنس مما يشترك معه في العله ظهر الكبير بيقول فلكلهت هذه الاثمان لا لو ذهب بطم ثلثه ما نشته معناتها هيت وذهب زي لا, لا مختلف الاثمان بالاجماع ذكر هذا الاجماع الشيخ الشطي في البيان اشرفه غير واحد والذهب نفس الكلام برضو مع الثمن الذهب مع لا الذهب ثمن الذهب مع المثمن اي ثمن مع المثمن مستفمه بيعطي الشئ فضل لما بجي احنا انا ابل بيقول الساعة ما نسميه جناه بس بيقول يأخو عن جناه ايه اشتر عن كله ايه اشتر احلامه مش, مش انت في الشريك السلس او بيش مجمع طالما مش فريك جناه هو لو بلنا كنت جناه او 100 او 100 او 100 او 100 او 20 جناه ما بيش يشتر ايش مستفى لش حاجة بنا ماشي رأسي شخص رأسي شخصي تابلع مابلع تابلع تابلع لابلع لوقت عن الان خطيقين عشق قدام من دولا فا مالفرد ده مقابل عد انه هو العامل يعني او موضف المنزل موضف المنزل اول هذا ليس ماهل فانت تشوف هل هذا ما تكون فيه نظاما ولا ليس بمتكون شفت هذا انا اطور بيه من قهر ومالك المادون ادي شويه عليه لا, تركيه... لا. هلع هلع tą... هو فعلا دي خلاص سنتين هذا المادون دي القاضي يعني النظام ده ايوه يا محترم ده رقم كده 16 بياخد الحسابين ويوديها ايه للبنك بتطبع في البنك تحت المستندات تقابل مثلا ان عدد الخواص اللي هو عادي يعني في الادبيه هذيك عندها اجره ولا حرب ان شاء الله تعالى لأنه هو أحقاش أحيبان سائلة ولا خط ولا ولا ولا وإنما أجرت موضع تبالك فد شاء الله رأسك وإننا كنا نتقاط في الضيوعة حيث كون إذا حامل له فمن حرار واحد فعال إذا؟ فهو لا خداش رجل طلقة ولا خدت بيان لا نجداش تشتريه وإنت مش رحكت بيه في الجملة إذا رحكت الجامل منك في الروس تبالك؟ وكان الصف تمام احكام تاتي كتمتنا في الصوره الصف الاولاني ان شاء الله بس ما تعال انا بدني ادخل عشان انا محتاج اني استمر طول اللعبه هي الصفور دي عاد جاي احكي لكن كما اخبرت انت بتكون نقطه بيقر عمله جيده امبارح موضوع الطبيب بتاعنا كويس بياكل, بيأكل, بيأكل فلوس تاخد مثلا شبات وبدايات واربع الجديد والقديم والمقطوع خد بالك هو لا ياخذ اي اموال من اجل الصدق ولا ياخذها رشوه ولا ياخذها اجتراف لما تاخذ اجره العقل تصبح جديد وكده ولذلك لو انت خدت دور مثلا تروح تاخذ من البنك 1000 دولار اعطاك ال1000 دولار تبالت وتصيف 1910 تبالت يحط الجنب ممكن تعملها في غرفه لاني اقصد هو انا عامل الاثنين انك تاخد الشنانه وتلاقي الباع وكده ابدو ان اب فعلا ورشه والله ايه ده ده بفضل يعني احنا هنقنع بعض اللي عندنا مش بيقتنعوا بالمساله ديت يعني بعد الكلام ده عن وجوب اتباع النظام ده ايه الفايده يعني ايه الفرق اللي انا بيع وبقوم فلوس بالفعل ظاهره يمكن ان احنا نقنعهم ده في فرق الفض يعني في مثلا الذهب بذهب نقول لازم تبيع الاول وتجيب الفلوس بعد تشتري الذهب الجديد يعني غير له ايه الفرق يعني لا انت تتعلم من هذا الشغل ده طب وصل صارم ده شوف الضرس الصقر الصقر القديم على الذهب الجديد طب اغلب المعاملات بتوثق على عين الذهب انا يا شيخ خالد <تصارن> انت فاهم حتة بالنسبة لوقف البنك اللي بياخد فلوس طب حتة المشاكل لما فعلا تاخد المشاكل ده هو انا بتاع البنك نفسه قال هو البنك بياخد اجره على تركه وندعها بحثا فباله يعني ايه بالضريه اه بالضريبه دي بتبقى معموله اللي هو في قمه تجميد الفلوس يعني اه. حتى تديله فكه ده عنده بيقول تعالى يا ابو يوسف انا انا يعني يعني مثلا خدنا دي اه اه بقولك اشتري الغاسه بقولك بجيب ثلاثه بنزين العربيه فبجمع بقوله بطلع بقى وسط يا باشا شغل بتتم مع الطلبه الصوره بقوله الرغويه بقى التاجر مثلا بتقولك طب خدك اقولك لا خدك ادينا يديني مثلا 50 جنيه ولا حاجه زي ده يعني عموما انك مثلا عمده يديني مثلا تاخده مثلا انت عادي ممكن بواجه هناك مثلا لحاجه تاخدهم 20 لا لا اديني لا يديني اه اديني لا يديني اه ديه دي ريورد دي ريورد انا بقول لحال كنا قلنا ان تعها احسن حتى تتمم النوع بالنوع ربه عشان السبب الاهم ده كنت فكر هناك خلونا نعمل احسن تتمم نشوف حتى المشاكل اللي اتكلم فيها ولا لا تتمم الصوره الكمؤثره قالوا وعايزين واضح النوع بالنوع يبقى قريبه برضه ولا عند الذهب المصري غير السعودي دوت يبقى انت عندك الذهب اه مصر اه ذهب اه و... انا قلنا دينو اه وقلنا دينو بيحتوي جين تو بس يبقى كانك تبيع شيء بجين طيب ما هو الريال السعودي بجين المصري الموضوع 8 و 8 وده جين برضو دلوقتي ما ينفعش انت تبدل النوع انا قلنا غير ما هو اكيد غير دي الجين غير دي اه, آه جاءت دي التفاصيل يعني البيان الشعبي ده جاب سجليه المصريين فاختلفت الاجناس فيعربوا لا لا لو دخلت النقض منهم اذا انا رحت دي لا دخل النقض منهم في الحاله ديت بالنسبه للذهب اه يعني ده مثلا 20 جنيه ناقص 15 يبقى ال 20 ده نقض ولا ده نقض؟ خلاص 15 ده ده استخدام ونستخدم النقض اللي هو الرقم اللي هو مش الشارع طب الشرط في الحاله القضيه او قد المدني يا جماعة عمال دي بجيب بجيب بجيب سؤال إذن صد الفتكة تجنيه شلمات البراج والدباع لدي فرحة حتى تترين العظم الورقية دي لأ جنس ده ده. كل عملة تخطوها دوي جنس الجنس مستقل عماله ولبالك نجد أحيانا أن الدورة ثمت إلا فرحة ثلاثة عملة دورة دورة يعني العامة ثمت أعطاء أحضر الله لما ثامت العملة كانت أطرر أطرر هل ترى ان عمله الدوله الاخرى فكل دوله تصدر عمله مختلفه مستقله انا الشlambda اقرا لك معنى وكان معنى الجمله نفسها ايه جمله ما مشترك طبعا مشترك بس لكن مثل ما مشترك ده مهمته توصيل النور سيتم جدول الاعمال الشركه نتجمعوا السلام علينا الطوحي مصدر مرمزان و بعدين بعد المستدى تقوم بمسكة فبضل تراجع في المحل كوديع عشان هايلك نفرد بلاي مهلا و الناس و الكلام بشان يعني هو قرارها ستلك خلص. اه ستلك بسكة بسكة في المحل كوديع يعني يعني احضر بالنقائف كله اه ايه اتعالك بفصر في شهادين و عاديين يعني ان الناس كده يروح على المحل على البقر تمس المحل كوديع الاحسن وده اعتبره جديد اعتبره جبهات ووصلت له يعني القضيه دي فيها شيء هو انسان فاضل وتفوقا من المديه ولو احتاج تمشي خطوه ام كانت على عمر الله وعنده القدره لا يحتاج ولا لا لا يحتاج يحتاج حاجه شرعيه انه ياخذ من محل الثمامه عشان قطع الخياطه لا لا تلفون <تصفيق> ماما ماما طيب و تقدر ماشي للبابا احنا شويه اه